يُضَارُّونَهُمْ يَا أَدُلُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ ذِبْحَهُ وَصَاحِبَتَهُ وَأَخِيهِ وَامْرَأَتَهُ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ كلا إنها لضا نزاعة للشوى تبعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مت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 قُم عَوم لِائلِ وَلمَحُوم والَّذينَ يُفَّقون غِي يَومِ الدّ والَّذينَهُم مَِّ ذا بِرَّجِ مُشْفقُون إ ذاابَ رَبّهِم غَييرُ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 والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطئين عن اليمين وعن الشمال عذين أي ان كل امرئ منهم ان يدخل الجنه نعيمه قلنا ان خلقناه من ما يعلموا